إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُرًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَوْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ بِزَاجُهَا كَفُرًا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 وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وزللت قطوفها تذليلا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 عليهم ثياب سودس خضر واستبرق وحلو أسامر من في الضهر وسقاهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعكم مشكورا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويزرون وراءهم يوما سقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ''İn هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سديلا'' ''وما تشاءون إلا أن يشاء الله'' ''إن الله كان عليما حكيما''